وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا, على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولائنا النار مصيرنا ولا الى النار مصيرنا وجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ومقامنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظنا بالاسلام قائمين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 اللهم انا نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك مغرورين يا رب العالمين اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك يا ذا الجلال والإكرام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 اللهم انت اولى بهم لا ابر بهم منك لا ارحم بهم منك لا اراف بهم منك يا رب العالمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ما قسمت في هذه الليله المباركه من خير وسلامه وسعه رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب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 فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا بتوفيقك وايده بتاييدك اجعل عمله في رضاك خذ بناصيته للبر والتقوى اصلح له بطالته يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر الله اكبر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 أكبر